أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أزلناه كرآنا عربيا لعلكم تعقلون.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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحضوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ظلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أو ضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوم صالحين قال قائل تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلو غائبة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنا صحون أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإن له لحافون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 وشروه بثمن بخس دراهما معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا, عسى أن ينفعنا أنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكن لي يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم. ما بلغ أشده أتيناه حكمه وإلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال ما هذا الله قال ما هذا الله إنه رب أحسن مثواي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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فلشغفها شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذا بَشَرًا إِن هَذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 لا تأتونني به إلا أي حاطبكم فلما آتوه موسى قوم قال الله على ما نقول وكيل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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه منوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَابِلٍ فَأَسْرَى يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَكُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سفاه لا يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُر يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إن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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَاللّه لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ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 قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي